ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل القمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله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 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوُتُ جَارَةً أَوْ لَهُنِ فَالضُّوُو إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عَنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ الْتِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ